وُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صوت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائمين بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا خيرا منكن مسلمات منات تائبات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أَلَّذِينَ آمَنُوا قُوْوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ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 يرى المنافقين وغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا ام نوح لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخاناتهما فخاناتهما فلن يؤنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع فَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَأَت فِرْعَوْنَ إذْ قَالَتْ إذْ قَالَتْ رَبَّنِي لِعِنْدَكَ بَيْتُهُ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين